فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَا السَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِلْنَا الْكَيْلَ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين